سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وتئا ان احوا سنقرئك فلاتنسا انما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكذرا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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر, الله أكبر